أفنيت من عمري كل شي فيها سدى اهديني من هديات زيد عليا هدى اغفر لي كل ذنبي من عفوك يا رحم ما بغيت إلا رحمة وانت ربي كريم يي يي يي يي يي يي يي Röbbi så bächali, färrj ämli lia Ädjauk ja jävali, sr-u-alani Röbbi så bächali, färrj ämli lia Äna bächali bäliit, äna bächali bäliit Äna bächali bäliit, äna bächali bäliit Äna bächali, äna